النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية يا دولة الحق جل الله راعيها يبشر الكون بالأمجاد حاديها يا دولة الحق جل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين حلاك وإصابة 55 عنصراً من الحجد الرافضي بكمين في الساحل الأيسر من الشرقاط استهداف موكب مسؤول حجد نينوى بسلسلة عبوات ناسفة شرق مدينة تلعفر البداية من ولاية دجلاه حيث كمن عدد من جنود الخلافة لعناصر الحشد الرافضي قرب قرية سديرا جنوب شرقية الشرقاط فأطلقوا عليهم وابلا من الرصاص ما أسفر عن هلاك أربعة مرتدين وإصابة أربعة آخرين وتدمير آليتين وعند ذهاب المرتدين لدفنها الكاهم مصب لهم جنود الخلافة كمينا داخل المقبرة ما أسفر عن هلاك سبعة عشر مرتدة وإصابة ثلاثين آخرين ولله الحمد أما في ولاية الجزيرة وبفضل الله وحده وبعد الرصد والمتابعة زرعت مفرزة أمنية من جنود الخلافة سلسلة عبوات ناسفة على طريق موكب مسؤول حشد نينوى وآمر اللواء 92 المرتد مختار الموسوي حيث فجر المجاهدون العبوات على رتله أثناء مروره بقرية علولي شرق مدينة تلعفر ما أسفر عن إصابته وهلاك أربعة من أفراد حمايته وإصابة آخرين وتدمير آليتين ولله الحمد وفي ولاية نينوى تمكنت المفارز الأمنية من استهداف عنصرين من الحجد الرافضي وشرطي مرتد في أحياء مختلفة من مدينة الموصل حيث استهدف المجاهدون آلية للشرطة الرافضية بعبوة ناسفة في حي الوحدة كما فجروا عبوة لاصقة على سيارة عنصر في الحجد الرافضي بحي البكر ما أسفر عن هلاكه في حين جرى استهداف منزل عنصر في الحجد الرافضي في حي صدام ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة ولله الحمد وإلى ولاية شمال بغداد وبفضل الله وحده اغار عدد من جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة على مواقع الحجد الرافضي في قرية المحشيات قرب محطة بلد جنوب تكريت ما أسفر عن هلاك وإصابة ستة مرتدين في حين هاجمت ذات المفرزة ثكنة لتدريب عناصر الحجد الرافضي في منطقة الحظيرة الغربية ما أدى إلى هلاك وإصابة أربعة مرتدين كما تم تفجير منزلي عنصر في الحجد العشائري المرتد وجاسوس يعمل لصالح المخابرات بمنطقة في الطارمية ولله الحمد وفي ولاية ديالا وبفضل الله وحده انطلق عدد من جنود الخلافة نحو ثكنة للجيش الرافضي بمنطقة إنجانا في العظيم حيث هاجموا عناصر الثكنة وقتلوا عددا منهم وأحرقوا بعد ذلك الثكنة وآلية عسكرية بينما كمن عدد آخر من المجاهدين على الطريق المؤدي إلى الثكنة واشتبكوا مع دورية للمرتدين كانت في طريقها إليها ففرت خائبة بحول الله فيما دمرت مفرزة برج نقل طاقة كهربائية إلى بغداد بعبوة ناسفة فيما هلك أربعة من رافضة المشركين ودمرت آلية تقلهم بتفجير عبوة ناسفة عند تقاطع القدس في بعقوبة في حين أصيب ثلاثة عناصر من الشرطة بينهم ضابط بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الوثبة وسط بعقوبة كما تم استهداف آلية لرافضة المشركين بالأسلحة الخفيفة على الطريق الرابط بين بعقوبة وأبي صيدة شمال شرق ديالة ما أسفر عن هلاك وإصابة من كان على متنها كما تم استهداف آلية عنصر من شرطة الحدود المرتدة بعبوة اللاصقة في اطراف منطقة خانقين شمال ديالة ما أدى إلى هلاكه وتدمير آليته من جانب آخر فقد تم استهداف المرتد عضو المكتب السياسي للحركة القومية التركمانية أنور فخر كريم بالأسلحة الخفيفة على طريق بغداد كركوك ما أدى إلى إعطاب عربته وإصابة سائقه ولله الحمد أما في ولاية الأنبار فقد هلك عدد من عناصر الجيش الرافضي وأعطبت عجلة همر تقلهم إثر استذافرت شرق الرطبة كما تم تدمير جرافة للجيش الرافضي بعبوة ناسفة في المنطقة ذاتها ولله الحمد وفي ولاية صلاح الدين صال عدد من جنود الخلافة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على ثكنة للحشد الرافضي في منطقة جلام الدور شرق مدينة تيكريت وفجروا عبوة ناسفة على آلية عسكرية تابعة للحشد الرافضي جاءت لمؤازرة المرتدين ما أسفر عن تدمير الآلية وهلاك وإصابة عدد منهم في حين تم استهداف ثكنة للحشد الرافضي بعدد من قذائف الهاون في منطقة جلام الدور وكانت الإصابة دقيقة كما أصيب عنصر من الحجد الرافضي في المنطقة ذاتها إثر استذافه بالأسلحة القناصة فيما تم تدمير آليتين رباعيتين الدفع ويعطاب أخرى للحجد الرافضي في مناطق متفرقة من الولاية ولله الحمد أما في ولاية كركوك فقد هلك أربعة عناصر من الشرطة الاتحادية ودمرت عربة الرباعية الدفع بكمين على الطريق الرابط بين كركوك والرياض في حين هاجم جنود الخلافة عزاء للحجد العشائري المرتد بالأسلحة الخفيفة غرب ناحية الرياض ما أسفر عن هلاك مرتد وإحراق منزل وسيارة كما تم حرق منزل عنصر في الحجد العشائري المرتد في قرية سعيدي جنوب داقوق ولله الحمد وفي ولاية خراسان تم أسر قائد في ميليشيات موالية للحكومة المرتدة إثر مداهمة منزله في قرية غزو بننجرهار كما تم تفجير ضريح شركيا في منطقة كوردي بابا بننجرهار وإصابة مشركين كانا بجواره ولله الحمد أما في ولاية الفرات فقد هلك ثلاثة عناصر من الجيش النصيري قنصا في اطراف مدينة البوكمال ولله الحمد أخيرا إلى تونس حيث هلك رقيب في الجيش التونسي المرتد وأصيب عناصر آخرون إثر الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة في جبل نمغيلا بمنطقة القسرين ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. هلاكوا إصابة خمسة وخمسين عنصراً من الحجد الرافضي بكمين في الساحل الأيسر من الشرقاط استهدافوا موكي بمسؤول حجد نينوى بسلسلة عبوات ناسفة شرق مدينة تلعفر وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله راعيها يبشر الكون بالامجاد حديها يا دولة الحق جل الله راعيها يبشر الكون بالامجاد حديها يا اخوات الدين والمن يواليها وابغض واقتل وحفن يعاديها يا إخوة الدين والو من يواليها وأبغضوا وقتلوا حلفا يعاديها